من بعد ما طال الصبر والليل يطويني عناء الحمد لله والشكر ربي ولا رب سوى من بعد ما طال الصبر والليل عنا الحمد لله والشكر ربي ولا رب سوى يا صاحبي ويش الخبر وش صار في القلب اذكر ما سما ويش وش صار في القلب اذكر دموعك بالسحر والهم ما فرق سما عقب المواجع والسهر عقب المرض يصعب دواء أبشرك زال للكدار ذا صاحبك ربي الشفاف عقب المواجع والسهر عقب المرض يصعب دواء أبشرك زال للكدار دا صاحبك ربي الشفاف صحيح يا أغلى البشار صحيح زالك كل آه زال الحزن زال الخطر اسجد وبسجد للإناء صحيح يا أغلى البشار صحيح زالك كل آه ذا للحزن زال الخطر اسجد وبسجد للإله ربي على كل شيء قدر كم من مرض ربي براه ما خيب اللي انكسر لله والضر داعاه ربي على كم من مرات ربي براه ما خيب اللي انكسار لله والضر ودعاه تبسم اليوم القمر والورد يرسلك شذا أجر وعوافي بكتمر مبروك يا قلبك هنا عوافي مبروك يا قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح